فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب مَا قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون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 لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون.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 اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِهِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِن نَّى إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِن نَّ آمَنْتَ بربكم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 اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستذقوا الصراط فأنا يبصرون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 إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن ما خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي لأظام وهي عرميم قل يحييه الذين